نشيد للقناة كشعوري ذكرت الدور فاهتز الجذوري إذا عز الوصول إلى حماكم وأجمى كاحلي يلظى المسيري نشيد للقناة كشعوري ذكرت الدور فاهتز إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلا يلظى المسير براق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري إذا نمتم على تاني ستعودوا ذكورتكم كربات الخذور براق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري إذا نمتم على ستعود من ذكواذكن كعبة الخدولي ويدك يا أخيت ونظرينا نرد على صهيلك بالزيري ألم يبلغك ما لا قل عادى وفضق.